بما علمتنا إنك ولي ذلك ونقادر عليه فإننا نبدأ بما أن الشيخ رحمه الله هو اختصر فنحن نمشي حسب اختصاره ولكن إذا كان هناك شكال لم يغير أن يسجل حتى يعني نجيب على الأسئلة بعد نهاية الدرس شكرا دعا دعا العلم في رأي الإمام فنتبه معرفة الشيء على ما هو به مثابه أن تدرك الإنسان بأنه حي ثواب عيانه وهو ضروري بلا تأمل يحصل كل درج من مسمع المبصرين والمسكين والشمود والجلي بالعكس أو, ببديهة أو ببديهة في او أو في هذه في هذه أو في في هذه العقلي تؤمن أن في أدمى هو رحمه الله راض أن يعرف العلم والجهل وأقسام العلم وأقسام العلم والعلم, والعلم كثير من العلماء يقول بأنه لا يحد بصعوبته وبعضهم يقول أنه لا يحد بوضوحه وهو يقرى تعريفا عن إمام الحرمين وفي الحقيقة أنه تعريف الباق اللاني ثم إمام الحرمين تبع الباق اللاني في لانه فهو أنه معرفته ذقنان قال معرفة المعلوم على ما هو به وقال بأن هذا لا يلزمه الدور لأن المعلوم مفهوم وهذا يقول أو لا من معرفة الشيء على ما هو به به لأنه يريد أن يدخل في حد العلم فيه العدم وإذا قلت معرفته الشيء أخرجت العدم والعدم وان كان ليس بشيء لكنه يعلم بالعدم ويوجد اذا احسن تعريف له كما يقول الباقلاني معرفه المعلوم على ما هو به واولى من عندي ان يقال هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع نعم هذا هو يمكن الانسان دين الله حين هو هذا يقول مثال العلم بالشيء سواء كان العلم بالتصور أو بالتصديق لأنه مثل بكل منهما أو بكل منهما أن تذكر الإنسان بأنه حيوان ناطق لأن هذا هو البيان معناه النطق يعني حيوان لاحجه حواء حواء بيانة نعم إذا قلت بأن الإنسان هو الحيوان الناطق وهذا تصور فإنك أدركت الإنسان وإذا قلت زيد قائم فإنك حكمت على زيد بالقيام فهذا علم بالتصور وعلم بالتصديق نعم وهو ضروري من بلا تأمني لأحسابك المدرك بالجلب أي يعني قاب بأن أقسام العلم الذي عرفناه هو أنه إما أن يكون ضروريا وإنما يكون نظرية والضروري من صبر الضرورة ما مع الضرورة أن الإنسان لو أراد أن يشكك نفسه في المعلوم لم استطع ولو استطاع أن أن ما استطاع وكذلك من علامات العلم الضروري أنه لا يحتاج إلى فكرة وإلى روية ولا نظر وإنما يعرفه الإنسان بدون مقدمات وإن كانت هناك مقدمات في الذهن فهي ليست بواضحة كما كما ما نسأل هو إلا ضرورة أو معلوم ضرورة بالحسنوع الحواس الخمس أو بالعقل كما علِهت أن الواحد نصف اثنين أو أن الجزء أصغر من الكل أو الكل أصغر من الجزء هذه الأشياء هي علم بها ضروري يعني ضروري مضطر الإنسان إلى معرفته لا يستطيع أن يتجاهله ولا أن يجعل نفسه تشك فيه نعم وهو ضروري بلا تأميني أصدر المبركة بالدريل أيوة يعني العلم الضروري إلا يكون مبرك بالحس كمعرفة الشخص بأن التلج بارد الحكم بأن التلج بارد هذا لأنه معلوم بالحس فهذا لأن النار محرقة وهذا بحكم الحس سواء كان باللمس أو بالنور أو بالذوق أو بالشم كل هذه الأحكام المداكة بالحواس الخمس هي أحكام يعني ضرورية معلمها الإنسان سواء كانت يعني بالحواس الخمس أو هي من المجدانيات كما عرفته الشخصي بألم الدبوع والإحساس بالشبع والرجل هذا كله أحكام مجدانية وهي فهذه الأحكام ضرورية المسمع وبخر ولمسي والشمي والزوحي بغير نفسي أيها الأنواع الحواس الخمس كل حكم مدار بالحواس الخمس فهو ضروري لا. إلا إذا كانت الحاسة يعني ليست على طبيعتها كأن يكون النور ضعيف شيء شيئين أو يكون يعني النظر ليس بسليم بمرض فهذا ليس كلام ليس عليه وإنما المراد لأن ما يعلم بالحواس السليمة فإنه يوجد العلم الضروري نعم أو ببديهة سليم العقل كالفظن إن الجزء دون الكل أيضا أو ما يعرف ببديهة العقل كأن جزء أكبر من كل أو أن الواحد نصف الاثنين هذا معلوم بالعقل ليس من الحس وليس يعني لأن لا يعلم إلا بالعقل نعم ونظري وهو ما لا يقصله إلا بالإسم الله لحين يكمله نعم قدم العلم من قسم إلى ضروري ونظري والضروري مثل له رحمه الله والنظري هو مضافة ذلك للنظر والنظر هو حركة الفكر أو حركة النفس المعقولات بعضهم يعبر بحركة الهكر وبعضهم يعبر بحركة النفس المعقولات ولا في أن حركة نفس أو حركة الذكر في المحسوسات يسمى تخليلًا نعم أيضا ونظرياً وهو ما لا يحصل إلا بالنظر نظري مضاف للنظر وهو ما يجريهون يعني مقابل الضروري الضروري لا يحتاج إلى ذكر وإلى روية وهذا النظري هو ما يعلم عن طريق النظر والفرق بين الضروري والنظر مثلا أن الضرورية نهر الواحد ونصف الهنين لا يحتاج إلى أنك تتأم الهنين وأما النوري فمعرفتك بسجس بهنين وسبعين أو ربع بهنين وسبعين يحتاج إلى عملية حسابية فهذا علم بالنور وواحد ونصف الهنين علم بالضرورة علم ضروري وهذا علم النوري نعم وكل منهما يفيد القطع نعم ونه وهو ما لا يحصل الا بالاستدلال حين يكملوا كعلمنا بان كل العالم يوجده الصانع, الصانع بعد العدل كل العالم هذا يعني يكون ضروري اذا كان اذا سمكته في هو يعني مثل به هنا يقولنا بأن العالم متغير وكل متعجل له صانع وكل متعجر له حادث هذه المقدمات والنتيجة جعلت العلم بأن العالم الحادث هو علم نظر لأنه يحتاج إلى مقدمات وهذه المقدمات تنتج عليها نتيجة وهو قول القائل العالم المتعجل وكل متعجل حادث وكل متعجل له صانع يمكن أن العالم حادث وأن العالم له صانع نعم لو لم يكن مقسما لا كله بدون مني. قال يعني يريد أن يبرهن على أن العلم ينقسم إلى ضروري ونواري. قال إلى ضروري ونواري إما أن نقول بأنه كله ضروري، نقول كله نواري، وهذا كله فاسد. لا يصح، لأن هناك لا من العلوم ما لا يحتاج إلى نظر فهو ضروري، ومن العلوم ما يحتاج إلى نظري فليس بضروري بل نظري وهذه الدسمة دائما تؤخذ من الواقع مثل النحويين مثلا يقولون بأن الكلام والقسم إلى اسم وفعل وحرف هما اخذوه من الموجود وكذلك تقسيم العلم لا ضروري ونظري هو يعني أخذ من أنواع المعلوم الموجوده لأنها إما ضرورية ونظري. أي وقومه يجرم يكون منقسما إما أن يكون نظريا كله ولكن يكون ضروري كله وعلمنا علم يقينا انه ليس هذا كله ولا هو كله هو تصح هو هو هو ضروري ولا ضروري على انه يقسم لا. لا ضروري وإما نظريا هو على هو هو هو هو هو نعم هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ضروري معناه هو كل شيء هو هو هذا هو هو هو بأنه هو فمعناها أن يعني المقدمات التي ينبني عليها هذا يعني تعتاد إلى مقدمات أخرى وإما أن يقع منها التسلسل أو الدور وكل منهما باطل لا. لا يلزم الدور أو التسلسل وينتفي العلم فليت يحصل فطبعا الدور هو توقف الشيء على نفسه أو رقمه معناه أن الشيء لا يوجد إلا إلا وجدك هذا كلام باطل أو التسلسل هو أن يتوقف الشيء على شيء إن ذلك الشيء على شيء آخر هم ذلك الشيء على شيء آخر حتى لا يتناهى وهذا هو التسلسل وقدم باطل نعم واللازمان باطلان عقلا فيبطل الملزوم أيضا أصلا أيوة اللازمان من الجوي التسلسل باطلان فيبطل الملزم وهو أن العلم ليس كله ليس هو كله ب... ما... ضروري وليس كله نواريًا ليس كله ضروريًا وليس كله نواريًا بل يبقى ذلك فيصح أن العلم مقسم إلى الضروري والنظري نعم والجهل نوعان بسيط منفرد وهو انتفاء العلم بالذي قصد نعم الجهل هو مثل ما ذكر ينقسم قسمين جهل بسيط وجهل مركب. ويهذ الجهل البسيط هو عدم المعرفة بما يقصر كأن تقولنا أن يعني كأن تكون ما تعلم زيد مثلاً زيد ما تعرفه هذا علم بسيط. ويا كنت لا تعلم زيد وتقول انك أنك تعلمه فهذا يعني علم جهل مركب. إذن الجهل جهلان جهل بسيط. الجهل المركب والجهل البسيط هو عدم المعرفة بالمقصود وهو جهل الجهل بالشيء والجهل المركب هو الجهل بالشيء والجهل بأن الإنسان يجهله جهلوك بالشيء والجهلوك بأنك تجهلني على مركب وجهلوك بالشيء فقط هذا يكون جهلاً بسيطاً ووقام هو عدم العلم بالمقصود يعني ما من شأنه النقصان احترازاً مما لا يقصد ومثل له بضغط الأرض والمغيبات فإنها لا يقال من إنسان الجردية لأن هذا لا ليس أصلاً مقصوداً للعلم ثانيه ما مركب توغل وانكرت يعني توغل في الجهل يعني الجهل مركب كأنه توغل في الجهل هو الجهل جهل الشخص بالشيء وجهله بأنه يجهله فيكون مركبا من جهلين نعم يعني هما مركب توابلا وان تريد تعريفه ممثلا ممثلا ان تريد تعريفه ممثلا فهو تصور الفتاة شيئا على خلاف ما هو به كما خلى هو لا يعني انت تقول أن زيد العطار أنت جهلت زيدا وجهلت أنك تجهل لكن لو كنت ما تعرف زيد أصلا يكون بسيط لكن كونك ما كولك تقول أنك تعرفه وأنت تعرف شخص آخر تقوله هو هذا جهل مركب نعم الفلسفي حيث أوجف القزم العالم المفتي من بعد العظم نعم هو جهل العالم يعني كونه وجهل كونه لا يعلم العالم هذا جاهل قصير، وكونه يقوله أن العالم قديم هذا جاهل مركب نعم وصل في تعريف النظر والدليل وما ليس بجازم من التسجيل نعم النظر الفكر الموصل إلى ما كان مطلوبا إذا ما جهل. النظر يعني هو, هو شيء يستقدم من تعريفه فكرة أو النظر تعريف العلم تعريف العلم لا. النظري والضروري النظر حرش على كل حال هو الفكر قلنا إن الفكر هو حق نفس المعقول عنه أو يعني النظر تحضم النظر نظر كيف تحضم النظر أولا ضروري ايوه تقون النظر ايوه يعني في ضروري ونظري. النظر نور المضاف للنظر والنظر هو نفسه لان قال هنا بس النظر يكون موصل إلى ما كان مطلوب اي النظر هو يعني الفكر أو الفكر الموصل إلى التصديق أيوة. والنظر والنور تقابل بصر النظر بالعين هذا ليس هو المواضع هنا لأن النور هو ما يعني ما يفهم بواسطةه وهو حركة الهكم للمعقولات هذا هو النور. فحركته بالمحسوسات سات يسمى تخيلا. مثلا تحاول أن تستدرك صورة خلال هذا يسمى تخيلا. أما إذا أردت أن تفهم مسألة وتصل إلى حكم فيها بالنوار في مداركها هذا يسمى نوار. نعم. التفكير لا نور الفكر والنص والإعلام الثاني مطلوبين الإعلام والبلاغ من علم النور والظن ورسول الفكر هو هذا يقول إنه يعني النور ذكر هو حركة ذكر والمعلومات لأد الوصول إلى الحكم ولذلك النوصول الماء المفيد ذلك النار الماء يعني يوصل إلى العلم أو الظن فإن كانت فإن كانت دليل قطعي ومقدماته خطيئة تكون مفيده خطيئة وإن كانت قليل وانية أو بعض مقدماتي وانية يوصل إلى نقي يوصل إلى يعني حكم وانية لا وشو هي يعني تعريف <تصفيق> الضل لا من علمي نضالين ورسم الفكري حركة النفس بدون نفسي هو يعني حركة النفس العقلار بعض يقول يعني ب ب هو الفكر بعض ما يقول النظر حركة الفكر في المعقولات هو يقول هنا الفكر هو حركة النفس في المعقولات النظر هو حركة الفكر والفكر ما هو أو النفس هو بعض ما يقول حركة الفكر هو يقول حركة النفس لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو هذا يقول النظر في الدليل هو, هو كان نوع يعبر عن الوسط دي يعني ازاي النتيجه من المقدمات يعني هو يقول الوسط يعني قصده يعني المقدمه الاولى والمقدمه الثانيه الاستدراء والوسط هو النتيجه علما كقول القائل مثلا النبي مسكر وكل مسكر حرام ينتج النبي حرام لأن له مسكينه هو الوسط النبي مسكر النبي مسكر وكل مسكر الحرام يعني تأخذ جزء من المقدمة الأولى وجزء من المقدمة الثانية ويقول هو النتيج نعم هو قال ليش وصل في طلب الوقت المطلوب منه علم على المبدأ على أساس إيه على الأساس المرتبط هو يقول كان ما هو يقول لأنه يعرف يعني قياس المنطقة هو قضايا يعني كلام مركب من قضيتين رئيكر وزموا عنه نيات قضية أخرى. نعم. هذا هنا. هذا بالوسائل المذكورة منه على النبأ على أسلوب مرتب يقود إلى ما يقصد أن الجدير اللغة المصرية. هلا يعني هذا يعني الفكر المصري لا. وأهذا أنت تعرفه؟ تعرف النظر والدليل وما نيس الإجازة؟ واحد أنا قصدي هنا النظر، طبعا. النظر الشيء، النظر في الدليل، النظر لا يكون داخل الدليل. نعم. هو. لكنه هذا الذي قال الوسط هذا كأنه يمثل لاس المنبر. نعم. ومتى لن ينتهي إلى ما ينتهي؟ هو هذا يعني أنا أكتب مرتب مقدمات، وأكتب منها نتائج. النتيجه هي ما يقصد وهي الحكم لا. الدليل لغة في المرشد أي أنا به الأرشاد والمرشد قد يقال للناصب والذاكر قد أي أي هو قال الدليل أصلا في اللغة المرشد ويطلق على الدال للناصب للدليل والذاكر للدليل أي كلها يقال لها دليل <تصفيق> يعني الدال هو ما عز هو الناصب للدليل ولكن للدليل هو المستفيل وهو المجتهد كل هذا يقال له يعني يقال له الدليل نعم نبي الأرشاد والمشتد قد يقال للناصب والذاكر قد كما يقال في جواب السائل عن الدليل للذيب الفاعل دليله الصانع أوظن العالمين هو هذا يعني هاي أمثلة على أنه هو قال للدال والزاعل والذاكر للدليل ونعم والمستفيد أيه دليله الصانع أوظن العالمين دليل ذلك الصانع الصانع هو الدليل على ما يعني دال, دال على يبتدل عليه صراعه وهو الدل على هذا نعم هو الصانع أو العالم تقول العالم فقد العالم العالم هو ما نقول الله عز وجل والعالم لا في الدليل ونفس له دليل الناس للدليل ونفس الدليل والذاكر للدليل، كل هذا وقالوا هو دليل، نعم. وهو عندهم هو وعندهم في الاستيلاء هذا إطلاقات الدليل في اللغة، وفي الاستيلاء هو ما يتوصل بصحيح الموالي فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح الموالي فيه إلى مطلوب خبري ومطلوب الخبر هو الحكم، هو الحكم وهو والمراد ما يتوصل بصحيح النوار فيه يعني معناه انه إذا كان الإنسان ليس من أهل النظر أو لم يبذل جهده في النظر فإن الدليل قد لا يوصل إلى المطلوب نعم وهو عندهم يمكن توصل الناظر حين يمعنوا بالنظر الصحيح فيه للمرام الخبرية ثم تعرف الهناء أيه هو قد يعني الدليل هو ما يمكنه بعضهم يقول ما يتوصله وقصده ما يمكنه يعني حتى يدخل فيه الدليل الذي لم ينظر فيه هو ما يمكنه بصحيح المعارف لا يتوصل بصحيح المعارف لا مضغوحه معناه الدليل هو الذي يتوصل يوصل من نظر فيه إلى ما يدل عليه الدليل وهو الحكم نعم تتبني تجويز الفتاء أمرين مع وجهان واحد لديه إن يقع يقول لإمام الحرمين أنه عرف الظن وهذا ما هو من العلماء وكل العلماء يعرفون الظن بهذا التعريف وهو تجويز أمرين إذا كان أحدهما أرجح فالراجح يسمىه أم وقع. يعني الممكن أو الجائز إذا كان يعني يحتل المعنيين زي فإذا وقع فالجانب الراجح أو المعنى الراجح يسمى ظنًا والمعنى المرجوح يسمى وهما وإذا تساوي يسمى شكًا نعم والطرف الراجح ظنًا يسمى والطرف المرجوح يدعى وهما والشك تجوزهما على السواع عند المجوز فحق المحتوى نعم هذا تعريف الظن والشك والوهم والغرض من تعريف هذه الأقسام الثلاثة حتى يعلم ما تبنى عليه الأحكام وما لا تبنى عليه لأن العلم والظن تبنى عليهما الأحكام والشك والوهم لا تبنى عليهما الأحكام ساققان لا ينظر إليهما في هبوث الأحكام الشرعية أصلًا في تعريف الإعتقاد وتقسيمه وتعريف الجدل. نعم. الإعتقاد جازم أنا كان عندي في هذا لو كانت الزيتين متأ متعلقة بالإعتقاد كانت من ضمن الزيتين الذين قبل هذا أو الزيات اللي قبل هذا كانت أولى وتكون تعريف أصوله هو بداية. أي. والإعتقاد جازم تصديقي القابل للزواج بالتحقيق. أي. هو صحيح يكون قد ويقول الأتفاد هو التصديق المطابق التصديق إذا كان قابلا للتغيير لأنه هو يقول قابل للتغيير بأجياء إن يخرج علم الله عز وجل لانه يعرف هنا علم المخلوقين هو علم الله عز وجل. نعم. العلم القادر جازم القابل للزواج بالتحقيق. هو القابل للزواج بالتحقيق اللي يخرده. علم الله عز وجل أنه تعالى عالك لا يقبل علمه الزواج. أيوه. وهو صحيح أن يكون قابل. وهذا هذا اللي القابل للتحقيق هو تصديق الجازم القابل للتغيير أو القابل للزواج. فهذا ينقسم قسمين. وهو صحيح أن يكون الطابق وفاسد إن لم يكون مطابقا فهذا إلى طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح كاعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له هذا اعتقاد صحيح وأنه لا يشابه المخلوقات واما الاعتقاد الفاسد هو أن لا يطابق لا يكون مطابقا كمن اعتقد يعني أن لله شريكا وعيا لله نعم. ما أصول الفتح والاستقلال أدلت الفرق يعلم إجماله. في قصده يعني القصده بصرف النظر عن الجزئين. مراده هو يعني على لما صار كالكلمة كالك الواحدة بصرف النظر عن المفرقين. وصار وصارا لقذل على هذا العلم. نعم. الاستقلال أدلت الفرق يعلم إجماله. نعم. بعضهم يقول أصول الفقه هو الأدلة الجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا يعني أحسن تعريف لأن منهم من يقول القواعد التي يعرف بها الاستنباط أو التي واسطة يعرف المجتهد من يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيليه وبعضهم يقول يعني هي الأدلة الجمالية والصواب ان رسول هو الادله الاجماليه والقواعد العامه اما دليل اجمالي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرا ولا ضرار أو كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخروه وما نهاكم عنه الكون هذه ادله اجماليه وكذلك كون القران تثبت به الاحكام اجمالا وكون السنه تثبت بهذه الاحكام اجمالا وكون القياس كذلك والاجماع كذلك هذا كله ادله اجماليه والقواعد العامة مثل الأمر يقتضي الوجود أنه يقتضي التحريم المتعارضاني إذا لم يمكن جمع بينهما وعرف التاريخ وعرينا أن الأخير الناسق العام يحمل عن الخاص المطلق يحمل عن المقيد دلالة المنطوق المقدمة على دلالة المفهوم وهكذا هذه القواعد عامة وأزلية إجمالية وهي ما كان نص دليل من كتاب السلة يكون دليل إجمالي وما كان قاعدة عامة هابت لعدة أدلة أسمى قاعدة عامة إلى الأصول الفقر هو الأدلة الإدمارية والقواعد العامة وكبيرة الاستفادة منها اللي هي معرفة المربحات والجمع والناس والمنسوخ كل هذه طرق الاستفادة وحال المستفيد اللي هو المجتهد والمقلبين وأنواع المجتهدين والمقلدين. مطلق النهي والامر وكذا فعل النبي والقياس فخله هو هذا اللي هو الدليل الإسماعيل كان الأمر والنهي يعني الأمر الردود النهي للتحريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم السارجي نعم من حيث كون النهي للتحريم والأمر للرد بالتعمين نعم وفعله صلى عليه الباري مع القياس حجة المباري أيوة يعني يكون هذا دليل إسماعيل كل فعله دليلا جمالياً وقوله كذلك دليلاً جمالياً والقياس دليلاً جمالياً كل هذه دل الجمالية هي هي الحقيقة موضوعات القياس هي موضوع قص موضوع الفقه ومسائل الفقه وابوابه مسائل وصول الفقه وابواب وصول وصوله نعم ما على طريقة التفصيلي فليس منه عند التفصيلي وإنما يذكر للتمثيلي في كسبهم رعاية التفصيلي نعم يعني خصو أنه إذا كان الدليل تفصيلي لا يقابله أصول الزقر وإنما يقابله فقر مثلا قوله تعالى وأقيم الصلاة إذا نورنا إليه من حيث أنه أمر وأن الأمر يقود يجوب فهو دليل إجمالي أو صوفه وإذا نورنا إليه من حيث أنه متعلق وهي ويوجوب قامة الصلاة فيكون زقها ولذلك قال لأنه أما الدليل التفصيلي أو الحكم التفصيلي فهذا لا يسمى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 فصل في تعبير الكلام وحسن حدّو الكلام ما حوائث نادى بقصده لذات قد أفاده، أما أقل ما يؤلف الكلام منه على ما قاله الشيخ الإمام اسمان نحو الله حسبي وكفا واسمين وفعل نحو اسمين نعم المسقطة والحرف مع فعل أو اسم ذكرات لم يهمني أبدا وأنكر لما حول فعل من سمي وَنَا بَيَعَاً بِإِلِهِمْ نعم هو هذا الفصل يقول الكلام عن الكلام المفيد يعني اللي هو الجملة اللي هو التصديق اللي يعني أقل ما تكون ما هو جملة تكون اسمية تكون من مبتدر او أو تكون من أو يعني ما هو يعني نسب ذلك أو يعني أو من جار والمجرور ومتعلق أي إذن هي لابد أن تكون الزملة التي يحصل عليها السكون والتي هي جمله تامة وليس الزملة الفقيدية هي التي يقال لها كلام وهي منقسمه للأقسام التي ذكرها إما اسماني أو اسم مفعل أو يعني فعل وسم أو حرف ومتعلقه أو ما نابع عن ذلك مثل ما قال يا أبتي معنى يعني هذا أصلاً يا نا إذا عن فعل أبهو أبتي أو يا محمد أبهو محمداً أو نادي هذا راجع إليه نعم إذا هذه يعني الذي له هذا أقسام الكلام وهو بهذا التقسيم الكلام اللي هو جمل إما أن تكون اسمية، وإما أن تكون جعلية، وإما أن تكون يعني مشتركة بين الجعل والاسم، وما بدأت به تضاف تضاف إليه. جاء بدأت بالاسم تسمى جملة اسمية، جاء بدأت بالجعل تسمى جملة جعلية، وإذا كانت من اسمين أو من جملة مؤولة بمفرده أو غيره، أو كانت يعني جملة جار والمجرور مع يعني الجسم. او جعل مع اسم او حرف مع اسم هذا اديه الوع الجمله المزيده او الوع الكلام sampled كلام جاء محمد او زيد العالي ايوه يعني لابد يكون كلام يعني مصند مفيد وقصدت منه نفاذه احترازاً من كلام النائم والهريام وكلام المجنون قد يكون النفيدة ولكنه لن يرغب ليه فائدة فلا يقال له كلام في هذا الاسطلاح لا ما أحقل ما يؤلف الكلام إنه على ما قاله الشيخ الإمام لا أحقل إنه الحرمين قلت لا أحقل اسماني نحو الله حسبي والتفاوز منه بعيد ونقل معين المسجد وهو هذا اسمه بعيد تعاون لأن لعم المصطفى لعله يعني لعله وبيسنا عروقنا كذو يعني في التي لعده منبوذ فاعل مقصود المدح ومنوع فاعل والحق الذكرات يهم يا يهم يا على ادعو ولم يهم يعني لم يكون عذينه يعني هذا لم يهم يعني هو ليس الجمله هنا الجمله الفعليه حتى كان دخل على فعل جازم لا يقال يعني الجمله للحرف فاله انها جمله هي دخل امن على الفعل سواء كان جازما او ناصبا فإن جملة هذه نعم. حاول. لم يهون هو أو هو لم يهن ولم لم هذا الكلام. تقول هذا الكلام مهين أو تقول لم يهن يعني نفس الشيء. لا حاول فعله من اسمه نبني ونا بياع عن كيدنه وطدي. لما حاول اسمه ما حاول فعله من اسمه. أيوة مثل قوم يعني قوم أنت لا. ولا بياع يعني هم خالدين. ولا بياع يعني اللي هو أدعو أو نادي. ما الكلام مطلب أو خبر هذا تقسيم آخر للكلام. لما قال بأن الكلام يعني مفيد. مقسم إلى هذه الزمل. لما جملة اسمية أو جارية أو يكون حرف اسم وضمير. هذا يقسم الكلام تقسيم آخر، وهو خبر أول إشاء وعبر عن إشاء هنا بالطلب، فقاعد لأنه هذا بالطلب الإشاء يدخل فيه النهي ويدخل فيه استفهام وتمني وما إلى ذلك. نعم. من الكلام طلبوا وخبروا وذاك سام الإذام يسبرو، وهو لكن الكلام صار كأنه إشاء، مقسم. الخبر قسم نعم وهو إلى حقيقة قد قسم أيضاً وللمجاز ثم رسم أيه ليه الكلام من قسم إلى إنشاء الخبر ولا القسم إلى حقيقة ومجاز هم بدأ يعرض الحقيقة والخبر والإنشاء الخبر ممكن أن يعرضه بأنه ما يحتمل السرقة والكلية الياكي أو ممكن تعرض الخبر بتعريف الحكم وهو ذات امر بالامر أو نهج واحد والخبر وهو القضية وهو التصديق وهو الحكم كله هو بمعزل هو ما لا يصح قال لقال ليس بقى لكن أو ما لا التصديق ولا التصبيق. لا ما لا ما نقل الحقيقة هي الحقيقة فعلية بمعنى فاعل وياء بالمعنى الثابت وحق يحق شيء لازمت هذا الدور او في الاصطلاح الضف المستعمل في وضع علمه اولا او في وضعه الاول هذا اذا اردنا الحقيقه اللغويه فقط ويقولون هو من الحقائق مجازا واذا اردنا ان ندخل جميع الحقائق سواء كانت شرعيه وعرفيه عامه او عرفيه خاصه لمن نقول الحقيقة هي اللي هو المستعمل هو هي عرف به التخاطب حتى تدخل جميع الحقائق ولا يخرج من المجهز. رسمها ما كان باقيا على موضوعه الأول لا معنى خلاه وتخرج الحقيقة الشرعية اللغوية مع اللغة الوضوع الطبيعية هو هل إذا قلت بأنها لا يعني مستعملها هو استعمال اللغة في وضعه الأول. هذا يعني تخرج الحقيقة الصارمة ولا يقع للحقيقة المغوية. وياقفة هو استعمال الله فيعون لانتخاب تدخل جميع الحقائق يعني المغوية والعرقية والصارمة. طويلة مستعملة في مسألة حقيقة ومن ولون طلعا على المرجح لتدخل الحقائق الثلاث في هذا دون ما لهم ذي فاسد. الحقائق الثلاث اللي هي المغوية والعرقية ورسمه اللي هو المجاز رسمه يعني على حده وتعريفه ورسمها للحقيقة يعني حدها وتعريفها يعني يعني من انواع التعريفات رسم الحد يعني رسمه اللي هو المجاز هو الطريق أو اسم المكان الذي يتجاوز منه في الاستلاح هو استعمال الله في وضعه الثاني بعلاقه مع قرين مانعه في استعمال المعنى الاصلي وإن ينشئ ثقته هو استعمال الله في وضعه الثاني على وجه يصح وإن ينشئ ثقته هو استعمال الله في غير ما وضع له اولا لغير ما هو وضع له أولاً هو به القول في وضعه الثاني لأن دلالة المجاز دلالة وضعية وهو موضوع وضع له هذا الدفع كما وضع له الحقيق على الحقيق المجاز هو استعمال النظر في وضعه الثاني على وضعه النسح أو بشي تقلت لعلاقة مع قرين مالعاً لاستعمال المعنى الأصلي والعلاقة والقرينة هي التي تجعل الاستمال على وجه النصح وإذا لم يكن علاقة ولا قليلا فلا يكون استماله وصح نعم فرسمه لك انتبه وديه عن وضعه لعلقة انت الشبر نعم لعلقة لي العلاقة للشبر كقولنا مثلا رأيت أسدني تقليدا سيفه ونريد بذلك الرجل الشجاع وأما الحقيقة فتقولنا رأيت أسدني ويقول قلنا رأيت أسداً ينصره الكلام إلى الحقيقة وإذا قلت إلى الحقيقة وهي الحيوان المثلس وإذا قلت رأيت أسداً متقلداً سيفه أو رأيت أسداً يخطب أو رأيت بحرا على المنبر هذا مجاز وهو استعمال في وضعه الثاني لعلاقة علاقة العالم مع البحر هي اتساع والكذا وعلاقة الأسد مع الشجاع هي الشجاع وده الشجاع ما هو الشجاع وذكر تقييد السيف وقوله يخت هذه هي مالنا مالنا من استعمال المعنى الاصلي لأن الأسد لا يتقلد السيف والبحر لا يخت ورسمه لكم تجوز به عن وضعه لعرقة الشبديك لشد عضل سفة جلية والزيد والنقصان والدفنية والثبذية والإفتعداد خطعيا وضع منذ باعنا هو هذا فصله من هذه الأنواع المدرس انه المجاز إما أن بوجه الشبه والشبه إما أن معنوي وإما أن يكون في الصورة ما يكون جزئية أو الكلية، يكون دلحالية أو محلية، يكون لاستعداد مثل اعتبار ما كان، اعتبار ناس يكون مثله. هذا يعني كلها هو المجاز أو زيادة والنقص، وكلها لها مجهود. نعم. ليه؟ والكلون والكلون بعض الناس بعض متي؟ أيوة. يعني الكلون متي؟ السببية والاستعداد الاستدلال هي من بلا عنادي والكل والبعض مع الثابت السببي يعني اطلاق السبب وراده المسبب هو اطلاق الجزء وراده ما يعني حزم المضاف واقامه المضاف المزيد وهو ما يسمى بالنقص وزياده القيد على ليس كم شيء وكم الزياده لان ما إذا لم نجعل الثاء زائده كانت ويل الكلام ليس مثلون مثل الله شيء وهذا من وبعضهم يقول هذا المراد به انه كاف هنا زائدة والمراد ليس من لله الشيء بعضهم يقول إذا قلت مثلك لا يبع لنا أنت لا تبع لنا وليس المراد به منه يكون زيادة لا دائلة يعني لا يقال له زيادة على هذا يقول أنه ليس كمير له الشيء مراد بها ليس كالله شيء وليس في هذا إزاء نعمة الله تعالى ما رأيكم؟ نعم. الكل والبعض من هذا. الكل والبعض من جعلوا أصابعهم في وكذلك التعبير بالجزء عن كل تحرير وتحرير نفس جعلوا أصابعهم في هذا ذلك الجزء عن الجزء. وكل البعض مع التعليقات من الجوار مثل الشبه مثل تشميه بعض والشجاع بالأسف والصورة مثل تشميه يعني نرص بالصورة المنقوشة من الجوار ما جاور الشيء مثل الغارية ما جاور الشيء والمحل فقاله الحكم المجاور الحكم ما حل فيه في الراوية والغائب نه ونه نه وفي الإفرادي والإثنادي وفي هنا يأتي بوجه ذاتي الأول المجاز فيه هذا مثل يعني زي الأسد هذا و فيه الإسناد يعني يعني الاسناد يعني اللي هو المجاز الاسنادي اللي هو بناء اليوم الفصره نعم هو في الاطرادي الاسنادي او هنا بوجه بي اوش يأتي المجاز يأتي المجاز في في في في في ويأتي في يعني يأتي هو يعني المفرد وحده ويأتي في الإسناق عليه الكلام يقول جمل نعم وهو إلي الجليه أيضا فصنا وللخفيه فجري ما قد هو ويقول له نجاز وهو إلي الكلام هو بل ثم هو في الإقراض والإسلامي وفي هنا يأتي بوجه ذادي وهو إلى الجريء أيضا قصنا في وللقف فيه كذر ما قدر سلام تعلوا ينخص العلاقات المبانع من المجازف هم بعض وحاصل بعض ودين لأن هو الحقائق يعني مثل الحقيقة كل من الحقيقة تكون له صريح تكون له حافي أول من هما يكون. يكون كلا يال هذا ما في بلا بد له من علاقة ولا علاقة في لا يكون على وجه النصح لا بد من العلاقة ووجه الشبه ولكن ما كان يعني صحيح لا. سيدنا محمد الوالي وصحبه أجمعين في السيرة يقام في السيرة حياتك الله الشيخ على كل حال أنا شغال في مبلغ المأمود وهو عندما نسخت المسخة الأولى وننتمه لكل حق فوجدت في, في خرار كثير فرجعت إلى تصحيحه وانتهيت تقريبا من التصحيح والآن بادهي التعليق عليه بعد أن صححت المتن. ما خل من وقت طويل لأن التصحيح لا يكون بالمهر لا بأحد صححه راي وكثير ما لايته الصار ولقد كرم سنتين وظلاله وأنا وصححه لمت فقط لأن ما نواجه أحد صححه. يا ماربو يا رأيت له نسخة غير النسخة اللي عندي هي موجوده في بعض المخطوطات ماربو يا رأيك ترسلها لي إذا كان خير ولو على بأثناء ليتو أميد محمد وقال العلم هو الاعتقاد الجازم لأن الاعتقاد منه مارس بجازم وقد يكون هاسباً وقد يكون نهما رأينا والعلم هو يعني عندك تعليه يقوم بأنه هو الاعتقاد الجازم المطابق الواقع يكون يختلف عن الاعتقاد أنه قد لا لم يكن اعتقادا جازما مطابقا للواقع لا يسمى علما. واعتقاد رعين أن منه صحيحا ومنه غاسبا. بينما العلم لا يقال إلا لمعرفة الشيء على ما هو به حقيقة. مختلف العلمات من المجازم فيها وإثبات أن ما هو فيك هذا. التحقيق أن المجاز يعني موجود. وهو, وهو مثل الحقيقة تماما والتعبير بالنجاز ومثل التعبير بالحقيقة وقولك له علي عشرة له علي سبعة لاني لا فرق بينها وبين قولك له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أن هذا التعبير بسلوب مجازي أوقعت العشرة على بعضها والتعبير له علي سبعة وقعت النظاء على الشقيقة لا. لا فرق بينهما والذين يقولون بأن المجاز ليس موجوداً ويرفونه عن القرآن يستدبون بأذلة يعني هي فيها محاكمة للأساليب والأساليب لا تحاكم وإنما الذي يحاكم الذي يستعمل الأسلوب في غير محله ولذلك الله عز وجل لما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ذالك لأما الذين يقولون بالتذليف الله عز وجل ما أبطل التذليف وإنما حكم على من يعتقد هذا الاعتقاد الثانسي وتذلك الذي يتخير المجاز مصيلة لنفع صفات الله عز وجل ورد عليه ليس بنفي المجاز وإنما بالإذبات المجاز بالإذبات الصفات وإنها لا تصرب الله بها إلا لدليل كما أن الله الحقيقي لا يصرب الله به إلا بقرينه وعلاقه مقدمات العلم الضروري هل تكون ضروري؟ كيف؟ مقدمات العلم الضروري هل تكون ضروري؟ لا يعني مثلا إذا قلنا بأن الواحد نصف اثنين هذا له مقدمات لكن الذهن لا يشعر بها لبداهتها ويكون الاثنين كون الواحد كون الاثنين ينقسمان. إلى نصين كل منهما واحد. فعند ذلك يكون واحد نصف لهني. لا بد أن يعلم الشخص أن لهنيين ينقسمان إلى نصين كل واحد من النصين هو واحد. فعندئذ يقال بأن الواحد هو نصف لهني. أو أن لهنيين نصفها واحد. هيك. مقدمات العلم الضروري. مقدماته ضرورية. إذا كان أو لا يحتاج لها مقدمات وإن كانت موجودة رزقهم لا يشعر بها لبداهته هذا العلم الحاصل عن طريق التواتر ضروري هو العلم الحاصل عن طريق التواتر هو ضروري ولذلك تعلمنا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود العلم الأربعة ووجود البلاد النائية ونحن دمنا راحا لا فرق بينها وبين البلاد التي رأيناها فعلمنا مثلا بالصين التي لم نراها والمدن التي لم نزرها فعلمنا بها يعني لا فرق بينها وبين علمنا بالمدن التي جئناها هذا المنبات عن التواتر وعلمناه بالتواتر تقدمات كذلك الذهن لا يشعر به فهو أننا نعلم أن هذا أخبر عنه عدد استحيل رعادي التواتر والكريم وأن ما أخبر عنه العدو الذي يستعمل على التواطؤ الكاذب يفيد العلم إذن هذا هذا العلم. تقول إنه ضروري إذا كان له مقدمات الذهن لا يشعر بها لبداهته فيه لا. هذا هو العلم الضروري كل علم له مقدمات لكن قضية قضية أن الذهن يشعر بالمقدمات أو لا يشعر بها. وكله له مقدمات كما أشرت يعني الواحد نصف ذنين هذا له مقدمات. لكن النبهن لا يشعر السلام عليكم أرجوه أن تكونوا تسمعوني أرجوه أن تكونوا تسمعوني الحمد لله إن شاء الله سنبدأ درس المرتقاء بعد قليل إن شاء الله وإنما عجلناه عن موعده بسبب أن صلاة عشاء عندنا صرت معجلة فأحتاج إلى أن نبدأ مبكرا حتى نستطيع السلام أخي... عليكم أخي محمد زيل هل تعني أننا ينبغي أن نتأخر حتى يكون السابعة ونصف سلام عليكم إخواني ننتظر قليلا حتى أجب برنامج تسجيل لأنه يريدون أن نسجل الدرس من المصدر حتى إذا انقطع الاتصال لم يوصل ذلك على جود التسجيل